وإذا تتنى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أُذُنَيْهِ وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا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 وَمَا كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمان لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعْذُرُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْكِبِ اللَّهَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِّكْرَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا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 الله عزه علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما be